ولو جعلناه ملكا لجعلناه وجل ولا لبسنا عليه مما يلبسون ولقد استهزأ بعصيم من قبلك فحق الذين سافروا منهم ما كانوا فيه يستهزؤون قل سيروا في الأرض ثم ننظروا كيف كان عاكبة المكذبين قل لمن في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا غيب فيه الذين خسعوا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتكد وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعن ولا يطعن قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكون من, من المشركين قل إني أطاق إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسك الله بغر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير ومؤلقاه فوق عباده وهو الحكيم القدير